نسمع عن الأوقاص فما هي وهل عليها زكاة الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين أي العددين وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا زكاة الغنم إذا بلغت أربعين هي شاة واحدة ولا شيء إذا زادت إلى خمسين أو تسعين أو مئة وعشرين إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان فالاعداد الزائدة بين الفريضتين تسمى وقصى والله أعلم